Ašhedó anna Muhammad Rasulullah Rassul Allah, حياء على الصلاة حياء على الفلاة حياء على فلا الصلاة خير من النوم الصلاة Allah, Allah,